وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَنَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فَأَلْفَ نَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صُنْعَ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ فَأَنْ لكْن أَشَدَّ مِنْهُم ضَقُ شَعُ وَمَْضَ مَسَلُأَ وَالب وَولَئ سَأللتَهُم مَنْ خَلَقَن السَّموَاتِ وَْأَبََّ يَقَُّ خَالَ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها تبلا لعلكم تهتدون